ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معشر المصلين قد سمعتم خبر الطغمه الفاسدة الغالية في معبر عرعر فئة ملأ قلبها الحقد والكراهيه حتى استحلت قتل المرابطين بل وغدرت ونقضت عهدها وامانها كيف لنفس تؤمن بالله واليوم الاخر ان تقتل مرابطا على ثغر من ثغور الإسلام لحمايه المسلمين وحمايه حرماتهم والرباط افضل الجهاد جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليله خير من صيام شهر من صيام شهر وقيامه وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان وروى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله أهذا خصم تقابله يوم القيامة كيف لهذه النفوس المنحرفة؟ ان تقبل أن تجعل, أن تجعل من نفسها خصيما لهؤلاء يوم القيامه هؤلاء المرابطين وقد جاء في البيان أن أحدهم أعطوه الأمان وتظاهر بتسليم نفسه ثم فجرها وقتل معه المرابطين على الثغور وبأي ذنب قتلت معشر الإخوة إن هذه الجماعات طالما تباكت على المسلمين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، ويزعمون أنهم يخرجون لنصرتهم، وليس للدنيا، ولا لإقامة دولة يملكونها. فلماذا إذن يقتلون المسلمين في بلادنا، ويفجرون في أماكن تجمعات المسلمين؟ بل وفي طرطهم غير مبالين بالأرواح المسلمة المعصومة. والجواب عباد الله، الجواب عن هذا. هو جهلهم وهواهم وأنهم يقادون كمشات العمياء من أعداء لنا ولطلاب الدنيا سخروا منهم سخروا منهم ودهدغوا عواطفهم بشعارات يحبون سماعها فصدقوها أترون عباد الله من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وخليفة المسلمين لديه حجة قائمة في قتله قال ابن حبان رحمه الله في وصفه لقتل عبد الرحمن بن ملجم لقتل علي بن أبي طالب في قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فخرج عبد الرحمن بن ملجم ومعه سيف مسلول حتى أتى مسجد الكوفة وخرج عليٌّ من داره وأتى المسجد وهو يقول أيها الناس الصلاة الصلاة أيها الناس الصلاة, الصلاة وكانت تلك ليلة الجمعة لسبع لسبع عشرة خلت من رمضان عشرة خلت من رمضان فصادفه عبد الرحمن بن ملجم من خلفه ثم ضربه بالسيف ضربة ضربة من قرنه إلى جبهته. فقال علي رضي الله عنه احبسوه واطيبوا طعامه والينوا فراشه فإن اعش فعفو أو قصاص وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين فمات علي بن ابي طالب غدات يوم الجمعة انتهى كلامه رحمه الله انظر كيف جاد بنفسه لقتل أمير المؤمنين وفي هذا إجابة لمن يقول إن هؤلاء الشباب يجودون بأنفسهم فهم مجاهدون شجعان وهذا غلط المحر فهذا الخارجي لأي شيء جاد بنفسه في قتل علي إلا الجهل والهوى وإغواء الشيطان وهؤلاء النصارى واليهود والمشركون يدخلون الحروب ويجودون بأنفسهم أجل عقائدهم فهذه الشبهة ضعيفة لا تنطوي على أهل العلم إن الداء الحقيقي لهؤلاء الشباب هو الجهل والعجب والكبر تأملوا جمعوا أخص صفتين في ابن آدم الجهل والكبر فالجهل يحرمهم, يحرمهم من معرفة ضلالهم والكبر يمنعهم من أخذ الحق إذا سمعوه ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج في الأحاديث المتكاثرة وصفهم بالعبادة ولم يصفهم بالعلم لم يصفهم بالعلم أبدا وإنما وصفهم بأنهم يطيلون الصلاة ويقرؤون القرآن وأنهم لا يفهمونه أين العلم في وصفهم لم يذكره صلى الله عليه وسلم ثم أيضا إن هذه العبادات التي ذكرها ذكر أنه لا أثر لها في قلوبهم تأملوا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء وهذا تشبيه منه صلى الله عليه وسلم وتاملوا هذا التشبيه تشبيه بمن رمى صيدا بسهم وراه قد سقط وتأكد من ذلك فيذهب إليه يذهب إلى هذا المصيد فلا يجد إلا سهمه فينظر إلى النصل وهي حديدة السهم فلا يجد أثر الدم ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ينظر إلى رصافه وهو ما يدخل في حديده السهم فما يوجد فيه شيء ثم ينظر ثم ينظر إلى نضيه وهو العود الذي في السهم وهو القدح فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه وهو الريش الذي في السهم فلا يوجد منه شيء لا يجد اثرا للمصيد مع أنه متأكد من رميه ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد سبق الفرث والدم أي لم يتعلق به شيء من فرضه ولا دمه أي أنه لم يصده ولم يظهر أثر السهم عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين فرقة من الناس انتهى صلى الله ان كلامه صلى الله عليه وسلم هذا القلب هذا وصف للقلب الذي المؤثر والمتأثر، فإذا نظرت إلى قلبه فلا تجد فيه أثراً مما شرع فيه من العبادات، وترى الصدر الذي هو محل الانشراح بالأوامر والنواهي، فلم يشرح لذلك، ولم يظهر فيه أثر السعادة، وبالنظي البدن والمعنى أن البدن وإن تحمل التكاليف. من الصلاة والصوم وغير ذلك لكنه لم يحصل له منه فائدة وبالقذة وهي أطراف البدن التي هي بمنزلة الآلات لأهل الصناعات لم يحصل له بها ما يحصل لأهل السعادات فكيف عباد الله إذا كان كثير من هؤلاء لم يجمع بين العبادة ولا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد معشر الإخوة إن المجتمع بحمد الله استنكر هذا الإجرام من أول يوم وقع، وكل شرائح المجتمع عبرت عبر أجهزة التواصل الاجتماعي وعبر الدعاء للمرابطين نسأل الله أن يبلغهم منازل الشهداء السعداء ويعجل بشفاء المرضى ولكن الفائدة عباد الله ولكن الفائدة التي نستوحيها من هذا الإجرام هو رسالة لكل رجل وشاب وفتاه الا يتعلقوا بالمظاهر والدعاوى والشعارات التي يرفعها هؤلاء ولا يتأثروا بالهيئه التي يرسمونها من زي معين أو حمل للسلاح او ركوب للخيل او اناشيد حماسيه وشجاعه كل هذا كل هذا ليس هو المعيار عند الله وإنما المعيار هو ما وافق الحق ووالله ثم والله لا يعرف الحق إلا بورثة الأنبياء الذين درسوا العلم وشابت لحاهم في تعلمه ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا قال النووي رحمه الله هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث في الأحاديث المطلقة ليس محوه من صدور حفاظه ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهلاء جهالاً يحكمون بجهالاتهم فيضل ويضل فيضل ويضلون انتهى كلامه رحمه الله وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ من العلم قبل أن يرفع وذلك فيما رواه ابن حبان في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا أنا. فقال صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ وهذا رد على من زعم أن وجود الكتب يغني عن العلماء. فليست القضية هي أن يستدل من القرآن والسنة دون أن نعلم ما مبلغ المستدل ما مبلغ المستدل من العلم ما مبلغ المستدل من العلم؟ وهل هو من المتسلقين هو من المتسلقين عليه او ممن عرف بطول الملازمه للشيوخ والعلم اليسنا لا نعرف من هؤلاء الا كناهم بل لا نعرف من اي بلد هو ولا كيف تلقى العلم وما كتب التراجم عباد الله التي الفها العلماء الا ليميزوا لنا انه لا يؤخذ العلم الا من معلوم المذكى قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من قبل كبرائهم فإذا أتاهم من قبل اصاغرهم هلكوا وأصبحت المنامات وللأسف الشديد أصبحت المنامات والرؤى والأكاذيب الدعاية الحقيقية لهؤلاء قال شيخ الإسلام رحمه الله مصادر الحق الكتاب والسنة والإجماع وبإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات انتهى كلامه رحمه الله وختاما نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وأن يبسط الامن في ربوعنا وديار المسلمين، وأن يكفينا شر الأشرار، وأن يجعل من ارادنا أو اراد بلادنا بسوء أن يشغله في نفسه، وأن يجعل كيده في نحره. إنه جواد كريم. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وامام الوراء. فقد امركم ربكم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.